بسم الله وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله تكلموا إياكم عن رحمة الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا اسمع وتأمل يا من تقول ذنوبي كثيرة يا من تقول أن الله لا يغفر لي بسبب ذنوبي اسمع هذا الحديث العظيم يقول الله في هذا الحديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي يا بن, آدم يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت على ما كان منك ولا أبالي الله أكبر الله لا يبالي بهذه الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة لو بلغت ذنوبك عنان السماء الله يقول ثم استغفرتني رجعت وندمت واستغفرت الله يقول غفرت على ما كان منك ولا أبالي الله لا يبالي يا عبد الله وأنت يا أمة الله أختم بهذه القصة يروى أنا رجلاً من بني إسرائيل أطاع الله عشرين سنة ثم عصى الله عشرين سنة وفي يوم الأيام نظر إلى المرآة وإذ بالشيب في لحيته قال يا ربي أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة أين رجعت تقبلني؟ فسمع مناد يناديه أحببتنا فأحببناك تركتنا فتركنك عصيتنا فأمهناك وإن عدت إلينا قبلناك الله يقبلك يا عبد الله الله يقبلك يا عبد الله وأنت يامت يا الله فالنرجع إلى الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله رحمته عظيمة سبحانه وتعالى واسعت كل شيء وأنا وأنت من الشيء يا عبد الله وأنت يامت يا الله فالنرجع إلى الله ونطوب إلى الله سبحانه وتعالى تذكر حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس حديث عظيم لكن نكتف بهذا القدر بإذن الله وفي الموضوع الثاني راح نكمل وإياكم عن رحمة الله وسوف أذكر لكم قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس ثم أتبعهم بالمئة برجل عابد أسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المرحومين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم محبكم في الله صلاحي عناد العزي